قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو قص منه قليلا نوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن عليك طول ثقلا، إن ناشئه الليل هي أشد وطئ قوريش نال بكا وتنت ليله ثقيله رب المشرق لا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاضْرِبْ وَيْمُكَذِّبِينَ عَلِمَتْ نِعْمَتِي وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا نا لدينا أكل وعجيم وطعام ذا غصة ذا غصة وعذاب يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَانُ وَكَانَتِ الْجِبَانُ كَثِيبًا بَيْلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذه وأخذه وبيلا فكيف تتقون إن كثرت يومي يجعل الولدان شيبان السماء مفطر ب كان وعده مَفْعُولًا إِنَّهَا فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ رَبِّهِ سَوِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفِهِ وَسُلْفِهِ وَطَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَنَهَارَه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 في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا لا تيسرني وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجبد الله وخير الله، اینا الله غفور رحيم صدق الله